الشكور مع كرم الله تتغير المساءل الحسابية لأنه كرم لا يخضع للمعادلات الحسابية بل للفضل الإلهي الشكور من المؤكد أنه قد سبق وأسديت لأحدهم معروفا ثم تنكر لك نسيك مباشرة لم ينعكس ذلك المعروف على صفحات وجهه بقي مقطبا كما كان تجربة مؤلمة ولا شك الحياة مليئة بهؤلاء الذين لا يعرفون كلمة شكرا ولا يتقنون النطق بعبارة احسن الله اليك وتعتبر الابتسامة لديهم من علم الغيب دعهم فعمرك اقصر من ان تضيعه في لومهم او التفكر في مملكة النكران التي قرروا العيش فيها وانصرف إلى الشكور سبحانه لتحيي أزاهير قلبك التي حطمها هؤلاء عش مع الشكور تأمل ظلال هذا الاسم العظيم امسح تجعودات الحياة المتعبة بمعاني هذا الاسم الجليل إذا أعطاك أدهشك سبحانه يشكر عبده على ما قدم من عمل صالح وكلمة عمل صالح لا حدود لها تكاد لعظمتها واتساعها تملأ ما بين السماوات والأرض فهو سبحانه يأمرك بهذا العمل الصالح الذي فيه صلاح دنياك وآخرتك فإذا عملته يكون سبحانه هو المستحق لشكرك لدلالتك عليه وتيسيره لك وإصلاح حالك به أليس كذلك؟ ولكنه بكرمه هو من يشكرك عليه فهل في الكرم مثل هذا؟ وهل في الجود قريب من هذا؟ كيف يشكرك؟ هذا سؤال تفن الأعمار دون الإجابة عنه فكما أن ذاته سبحانه لا تدركها الأبصار فإن أسماءه وصفاته لا تدرك كيفيتها ومنتهى علمها العقول ومع ذلك فلنا من باب التفكر والتدبر أن مع هذا الإسم العظيم نستجلي ظلاله في حياتنا فمن شكره سبحانه يغفر الذنوب ويستر العيوب يوفي الحسنات ويعظم الأجور يعطي الصحة والعافية والأبناء والمال والحياة الهانئة يرزقك الذكر الحسن والسمعة الطيبة يستجيب دعواتك ويشعرك بقربه ويؤنسك به يشفيك من أسقام ما تغيرك بمثلها يرفع عنك بلايا تضعضعت نفوس غيرك بأقل منها يهديك إلى الحق وقد ضل الكثير عنه ويثبتك على الهداية وقد زاغت عنها أفئدة منهم أذكى منك وأعلم منك وأقدم في الإسلام منك مسألة حسابية اقرأ وتخيل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة هل انتهت؟ لا والله يضاعف لمن يشاء سبحانك حبة في العمل تتحول بفضله وبكره وبشكره لك إلى سبعمائة حبة في الأجر والثواب كيف؟ واحد يساوي سبعمائة تعمل صالحا يستحق أجرا مثله فيأجرك الله مثله سبعمائة مرة ويضاعف لمن يشاء مع كرم الله تتغير المسائل الحسابية لأنه كرم لا يخضع للمعادلات الحسابية بل للفضل الإلهي سبحانه إذا أعطاك أدهشك وإذا أكرمك أذهلك ومن ذا الذي لم يعطه العظيم ويكرمه الكريم نحن في كل لحظة من حياتنا بل في كل جزء من اللحظة نستقبل ما لا يمكن إحصاؤه من العطايا والهبات واذكر في الكتاب هؤلاء انبياؤه عمل الصالحات وجاهدوا لتبليغ كلماته فشكرهم بان اعلى ذكرهم وجعلهم قدوات يقتدى بهم وخلد قصصهم وعبرهم في اعظم كتبه وحمى اعراضهم فلم يبح لاحد ان يستنقص من قدرهم او ان يسيء الظن بهم وغير ذلك من شكره لهم سبحانه وتعالى ولذكرهم في كتابه مزية أستشعرها دائما عبد من العبيد خلقه الله بقدرته لم يكن شيئا مذكورا ثم يقول عنه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد واذكر في الكتاب إدريس إنا وجدناه صابرا توقف قليلا أكمل الآن نعم العبد الملك العظيم يقول عن عبد من عبيده نعم العبد يا الله ما أعظم كرمه إذا أراد أن يكرم وإذا نظرت إلى شكره سبحانه لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكيف أنه قسم له رحمته أهم يقسمون رحمة ربك واختصه برسالته الله أعلم حيث يجعل رسالته وكان معه في جميع أدوار حياته والله يعصمك من الناس وجمله بأجمل الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم بل انظر كيف أنه قرن اسمه باسمه في الآذان وفي الشهادة قال حسان وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن شهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد هؤلاء الصحابة الذين بذلوا أرواحهم وأعمارهم وأموالهم نصرة للدين شكرهم بأن جعل الكلام فيهم من علامات النفاق ورضي عنهم وضاعف أجر أعمالهم وعدلهم جميعا بلا استثناء وجعلهم خير القرون وقال فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ تحت الشجرة وقال وكلا وعد الله الحسنى والأحاديث في فضل علومهم وأعيانهم أشهر وأظهر من أن تذكر وكل هذا شيء من شكر الله لما قاموا به من تصديق وجهاد وبذل مثقال الذرة فكما يشكر الكريم من عمل معروفا فكذلك سبحانه وله المثل الأعلى يشكر شكرا يليق بكرمه وبعزته وعظمته شكرا لا كالشكر فهو شكور لأن الشكر الواحد منه أعظم من كل شكر وهو شكور لأن العمل الواحد منك يشكره المرة تلو الأخرى وهو الشكور لأنه يشكر العمل الكبير والعمل الصغير بشرط أن يكون خالصا صوابا فهو لا يشكر الأعمال العظيمة فقط بل حتى مثقال الذرة منك يشكره وينميه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فقد أدخل امرأة الجنة بشق تمره وبغيا بأن سقت كلبه وثالثا كل حياته ذنوب فأمر أبناءه أن يحرقوه ويذروه بعد موته خوفا من أن يعذبه الله فأدخله الجنة بأن خاف منه ورابعا ليس له إلا حسنة واحدة لأنه تصدق بها على صاحبه وخامسا قتل مئة نفس لأنه هاجر إليه ومن شكره سبحانه أن يعجل بثواب المتصدق فيرزقه بركة ويغدق عليه من نعمه يخبرنا عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل صدقة عبده بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه وهذا من شكره وفرحه سبحانه بطاعة عبده يخبرنا أحد سكان المنطقة الشرقية قبل عشر سنوات عندما كنا واقفين عند متجر شهير عن قصة ذاك المتجر يقول كان صاحبه موظفا عاديا يجمع من مرتباته وتجمع زوجته من مرتباتها كي يبنو بيت العمر كما يقال ولما شارف المبلغ ان يجمع صلى الزوج في مسجد وسمع كلمة من احد الدعاة حتى فيها على بناء المساجد وانه من بنا لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة وقعت تلك الكلمة من الرجل موقعها فانطرف من ليلته الى زوجته وأخبرها بنيته أن يجعل كامل المبلغ في مسجد يبنيه فإذا بزوجته تدفع له ما لها عن طيب خاطر وتطلبه أن تشاركه في مشروع المسجد لك أن تتخيل كيف تغير خطتك التي بذلت لأجلها عرق سنين في ليلة ويكون ذلك التغير لله عز وجل ونابعا من قلب حي يريد الله والدار الآخرة يقول صاحبي بعد بناء المسجد اخذوا في الجمع من جديد ولعل فكرة التجارة قد طرأت على عقل الزوج فافتتح متجرا صغيرا فاذا بالذبائن يأتون من كل مكان واذا بالاموال تمطر عليه فوسع الرجل متجره ثم بعد مدة فتح له فرعا ثم الثاني ثم الثالث يقول صاحبي والان له في المنطقة الشرقية فقط ثلاثة عشر فرعا وهذا الكلام قبل عشر سنوات سبحان الشكور سبحان من لا يخسر أبدا من يتاجر معه لقيت رجلا قال لي إن اسمه فلان بن فلان الرحيلي فقلت له ممازحا هل أنت صاحب محطات الرحيلية الشهيرة في مدينة جدة؟ فقال لي لا ولكنه قريبي ثم قال سأخبرك بقصة الرحيلي هذا كان في بداية حياته كثير الصدقة على الفقراء وكان يعول الايتام وكان محسنا على بعض اهله احسانا زائدا ثم فتح الله عليه فكانت له هذه المحطة وغيرها من الاعمال التجارية الناجحة هذا ما يعمله الشكور الحميد سبحانه انفق انفق عليك يقول عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقه يجب علينا أن نؤمن بهذا الكلام إيمانا عميقا وهذا ربنا يقول في الحديث القدسي يا عبدي أنفق أنفق عليك فإذا وضعت ريالا في كف فقير فثق أن الله سيضع لك من فضله ما يوازي بل ويفوق ذلك الريال صحة ورضا وعطاء وفضلا طالب جامعي فقير سمع وهو يسير لصلاة الجمعة رجلا يهتف بقرب صندوق التبرعات ويحث الناس قائلا عبدي أنفق أنفق عليك فاتش جيبه فإذا بثروته كلها خمسة ريالات فأخرجها وأودعها صندوق التبرعات كان في قلبه صوت اليقين يقول لقد أنفقت يا ربي بفقري فأنفق علي بغناك في المساء زار أخاه فأخبره هذا الأخ دون أن يعلم بحاله أن جمعية مالية قد حلت في حسابه وهو لا يحتاجها كلها وبعد ممانعة استقطع منها ألفين وأعطاها صاحبنا لقد أنفق الله عليه قرأت قديما في أحد المجلات قصة كتبتها صاحبتها أن سائل طرق بابهم في صباح يوم فأخرجت من محفظتها آخر مئة ريال وأعطتها ذلك السائل وكانت روحها تهمس يا الله ألا عشرة أضعاف ألا عشرة أضعاف دخلت المطبخة وصنعت فطورا لها ولزوجها استيقظ الزوج وجلس على المائدة وبينما هو يتناول طعام الإفطار إذا به يتذكر ويقول هناك على تلك الطاولة ظرف لك استلمته البارحة من البريد قامت الزوجة لترى ما في الظرف فإذا به شيك بنكي أجرة مقالة كتبتها في إحدى الصحف ومن العجيب أنه كانت ألف ريال عدا ونقدة وفعل الخير وإني أعيذك أن تكون تعلقاتك وإرادتك كلها دنيوية فكثير من الجزاء يدخره الله لك أحوج ما تكون إليه في الآخرة ومن أوضح صور الشكر الرباني هو مقترن ببر الوالدين من تيسير في العيش وتوفيق في جميع الشؤون حتى كأن النجاح في الحياة حصر على أصحاب البر يمكنك أن تستعرض من تعرفهم من الناجحين ستجد بر الوالدين جامعا مشتركا بينهم ولا بد يقول سبحانه وافعل الخير ومهما كان هذا الخير صغيرا فإن الشكور يشكره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه لا بد أن يرى جزاءه ومع أن الذرة لا تكار ترى إلا أنك إن فعلت خيرا بقدرها فإنك ستراه يوم القيامة ينتظرك ليبهجك به سبحانه ويربط على قلبك في يوم يجعل الولدان شيبا عندما تحرص أن تطفئ نور سيارتك عند إشارة المرور حتى لا تزعج منهم في الشارع المقابل قد لا يعلمون بقصدك بل حتى لا ينتبهون لفعلِك ولكن احذر أن تظن أن الشكورة لن يكافئك كيف لا يهم من الممكن أن مرضاً كان سيخطف بصرك أو حادثاً كان سيثلف سيارتك أو مشكلة كنت ستقع فيها وﻗاك الله منها شكراً لك على صنيعك النبيل حرصك على فتح الباب ليلا بلطف حتى لا تزعج النائمين انتظارك وانت ممسك باب المسجد لكبير في السن حتى يدخل تفاديك ان تدهس قطة عابرة ابتسامتك لطفل ترتيبك لغرفة في منزلكم دعاءك لمسلم مات بسبب انك متيقن انه لا قريب له يدعو له اغلاق صنبور ماء كان غير محكم الاغلاق رفعك غصنا ملقيا على الطريق كل هذا من الخير وافعل الخير اسكت ومن اجل واحسن الخير ان تمسك المصحف لتلاوة وردك ثم تقع عينك بل يقع قلبك على خير يحثك الله على فعله فتضمر في نفسك ان لا ينقضي يوم كذلك الا وقد اتيت منه ما استطعت انك بذلك تفعل اعظم ما يمكنك فعله إنك تفعل الشيء الذي لم ينزل الله القرآن إلا لتفعله أما إن سألت عن أعظم خير يمكنك فعله فهو أن تسلم وجهك لله أن تحيا مسلما وتعبد الله مسلما وتعامل الناس مسلما وتنظر وتتكلم وتشعر مسلما ثم تموت مسلما سئل الإمام أحمد من مات على الإسلام والسنة مات على خير فقال لسائله اسكت بل مات على الخير كله يقول سبحانه وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله أي خير تقدمه لنفسك ستجد أن الشكور الحفيظ حفظه ونماه فتأتي يوم القيامة تجده عنده موفورا وقد عظم وبات أكبر من يوم أن فعلته وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وما يفعل من خير فلن يكفروه وفي الأثر الضعيف المتن الحسن المعنى صنائع المعروف تقي مصارع السوء وهذا من شكره فلم يضيع صنيعك الحسن بل سيجعله وقاء لك من أن تموت ميتة سيئة لذلك فشعور أنه سبحانه الشكور وأن الخير كله منه يجعل العبد على ثقة بربه محسن الظن به سبحانه إلى أين؟ قيل لأعرابي إنك تموت فقال ثم إلى أين؟ قيل إلى الله فقال كيف أكره أن أقدم على الذي لم أرى الخير إلا منه؟ شعور عظيم ورجاء بالله كبير ذلك الذي يملأ فؤاد هذا الأعرابي يقره عليه القرآن الكريم حيث يقول الحق سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله كل شيء نعم كل شيء يحوطك من الصحة والمال والراحة والتيسير والرضا هو منه وكان فضل الله عليك عظيما تعبده ستين أو سبعين سنة أكثرها دون التكليف أو نوم أو في عمل المباحات ومع ذلك يكافئك عنها بجنة عرضها السماوات والأرض تسكنها الأبد وكله فإن كان سبحانه يعطي لا على شيء فكيف إذا كان هناك شيء فكيف إذا فرقت بينك وبين بقية عباده الذين يرزقهم ويتحبب إليهم بالنعم بأن عملت صالحا يرضاه عند ذلك لا يجوز لك أن تعتقد أنه لن يكرمك الكريم ويشكرك الشكور ويحمدك الحميد سبحانه انتشال ثلاثة يلجئهم المطر إلى غار فيصبحون وقد أطبقت صخرة عظيمة بابه فلا يستطيعون الخروج فيبتهلون ويتوسلون إلى الله بصالح أعمالهم فيكون شكره لهم سبحانه بأن يجعل مكافأة العمل أو جزءا من مكافأة العمل جزءا من تفريج ذلك الكرب وزحسحة تلك الصخرة العظيمة وما إن انتهى ثالثهم حتى انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس يبدل عيسى عليه السلام عمره له سبحانه منذ أن نطق كلمته الأولى في المهد وهو عبد لله فيتآمر ضده شرار بني إسرائيل ليقتلوه فيكون شكره له سبحانه من أغرب الشكر رفعه إليه هكذا انتشله من بؤرة الهم والمكائد والقلق وجعله في سماوات يعيش مع ملائكته وخيار خلقه إنك مع الله في ربح دائم والله هو القادر على انتشالك مما أنت فيه أعلم جيدا أن لديك من الهموم والكروب ما لا يتناسب مع النجاة منها إلا لفظة انتشال اعمل الخير لينتشلك الله به كما كان تصبيح يونس سبب انتشاله من بطن الحوت إنك تتاجر مع ذي الكرم المتناهي وذي الشكر المتناهي وذي الفضل المتناهي ليست هناك احتمالية خسارة في سوق الله من يسير أمرها فكن معه ثم ارقب أفضاله وشكره لن يتركك ثق بذلك لن تسجد لله سجدة إلا ويشكرك عليها شكرا يليق به وبكرمه فقط كن معه اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك وجعلنا لك ذاكرين ولنعمك شاكرين واهدنا لأعمال تجزل لنا عليها الشكر يا شكور يا حميد